بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بمنات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبا ولا تأخلكم بما رأس في دين الله إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والذاني لا ينفح إلا زانية أو مشرك والذانية لا ينفحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات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 والذين يرضون أزواجهم ولم يكن لهم شهادا إن أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه ابن كان من الكافرين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 إِنَّ الَّلَّنَجَاءُ بِالْإِثْمِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرٌّ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امرئ مَنِ امْمَنَ مِنْهُمْ مَكْتَسَبٌ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّاهُ الرَّبُّ مِنْهُمْ لَوْ عَذَابٌ عظيم لولا لا استمعتموه ظننا المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير وقالوا وقالوا هذا بغايفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوهُمْ شُهْدَاءَ لَئِتَّعْلَىٰهُمْ الْكَابِرُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ لَمَسَكُمْ فِي مَذَآ أَطَمَّتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان تلقونه bialsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa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 لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون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 او آبائهم او ابا غائبه عولتهن او ابنائهم او ابنائهم او ابناء عولتهن او اخوانهم او بن اخوان او أو نساء، أو نساء، أو ما ملكت عيمان، أو التابعين غير أهل إرنة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأياما منكم والصالحين عبادكم وإبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم واللي يستات الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يرتغون الكتابا مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا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 وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأفكار إخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأفكار ليجزيهم الله أحسن ما علم ويزيدهم من فضل والله يرزق من يشاء وبخير حساب والذين كثر اعمالهم كثراب بقيا يحسبوه الظمان ما يحسبه الظمان ماذا ان حتى ذا الى لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوَثَّا عِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْرِ الْجِنِّ يَغْشَى مَوْجٌ مِنْفَوْقِ مَوْجٍ مِنْفَوْقِ سَحَابٍ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا فُقَدَعٌ بعض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 تَجْرِي الْوَدْقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَجَابِرَ فِيهَا مِنْ دَرَجٍ فَيَصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ ثَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّلْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْرِيٍّ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ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 وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَقُولُوا لَكُمْ طَاعَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ, أم يَتَّقُونَ أَن يُخَافُوا مِنْ اللَّهُ وَرَسُولُ بَل اَولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا, يقولوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 يعبدونني لا يفركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحتبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير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 وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فاستأمنوه كما استأذن الذين من قبلهم كذلك بنم الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء الا كن يرجون نکاحا فليس عليهم نجاح فليس عليهم جناح أي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 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات علَّكم تعقلون إن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإلا كانوا وإلا كانوا معه على ما أنجى لم يلهبوا حتى يستئذنون إن الذين يستئذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم رواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فلا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ماذا أنتم علي يَوْمَ يَرْجِعُونَ إِلَى الْفَيْنَبِ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم